قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قرنا قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المبعثون هذا ما وعد الرحمن وصدق